হসমিয়মিয় ইন্িলক ইন্দ ইনবী ই سَنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوك فَقَد كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان مكير ألم تر أن الله أنزل من الثمان ورجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بشود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه فَذلِك إِ ماَا يَقْشَ اللهََّ مِن عبَادِهعولمَا إَِّ اللهَّ نَ عَزيزٌ غفور তলীন শূন কি মুজু নি জল চবু লিউিহু উজুহ সৌ هو غفور شكور